وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إيوه وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أي يستنكحها خالصة لك إن أراد النبي أي